يَسْتَفْتُونَكَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولد وله أخت وَلَهُ نصف ما ترك وهو تَرَكَ إن لم يكن لها ولد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 وُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ حِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تحلوا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنئا ان قوم ان صدكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ